بسم الله الرحمن الرحيم فبح لله ما بالسماوات والقرض وهو العزيز الحكيم له منق السماوات والقرض يحيي والزيز وهو على كل شيء قدير هو الأول والعب والظاهر والقاقر وهو بكل شيء عظيم هو الذي خلق السماوات والقرض في تتة أيام ثم السوى على المرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون رفيد له ملك السماء والقر وإلى الله تجعل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عميم بذات السنور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا من ما جعلكم مستغلقين فيه فالكما منكم لهم كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يجلوكم لتؤمنوا بربكم وقد أقدم ساقة إن كنتم مؤمنين هو الذي ينذر على عبده ايات بينات ليفتدكم من الظلمات وان الله لكم لغفور رحيم وما لكم من لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم لعنه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون من دا الذي يقرر الله قبرا أسنا فيباعبون الله أيضا جديم لما جرى المؤمنين والمؤمنات يتحانونهم بين أيديهم والأيبانهم بسرات ظلوم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار وقال فيها ذات هو الفوت العظيم يوم يقول المنافقون وإنا بخاذ الذين آمنوا نقتبس من نوركم في نرجعوا وراءكم فالكمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب به الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولا فينكم فتنتم أنفسكم وشربتكم وارتبتم وضرتكم الأمان وغرتكم الأماني حتى دام الله وغرتكم بالله الغرور فاليوم لا يقضل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ودخ المصير ألم يأني بالذين آمنوا أن ترشع قبوبهم من الله ولا نزل من الأقر. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَرِّ وَلَا يَكُوبُمْ كَالَّذِينَ رُوثُوا الْكِسَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَتَ تُقُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ اعلموا أَنَّ الله يحلم أرض بعد موتها قد بلنا لكم الآيات إِنَّ لكم تحللون إن الله قرضا أسمن يطاعد لهم ولهم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَالنَّجَاةُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَحْنُ مُعَذِّبُونَهُمْ عَذَابًا اعلموا فَمَنْ آمَنَ الدنيا صَالِحًا ولهم جَزَاءٌ غَيْرُ بينكم وَلَهُمْ في الأمور والذلاد ما دنيا ينحجب الزمان غدو ثم يزيد بترام الصلا ثم يزيد بترام الصلا ثم يكون صلا وفي نافرة عذاب شديد ونافرة من الله ورضا فمن الحياة الدنيا إلا مدار سارتو إلى نافرة من ربكم وجنة إذن أرضها السماء والأرض أعدت الذين بالله ورطله ذلك برد الله يؤكيه من يشاب الله برد عظيم ما أطاباً مصيبة في الأرض ولا في إلا إن في كتاب من قبل أن نبرأها. إِنَّ ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ما شادكم ولا تفرقوا بها آتاكم والله لا يحب كل مختار فقوه بالذين يبقلون ويقومون الناس بالقر ومن يتولى فإن الله والغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا الحديث فيه دعن شديد ومناقع للناس وليعلم الله من ينصره وغضله في القريب إن الله قوي عظيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما واجعلنا في ذريهما النبوة والكتار فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قطينا على آسالهم وقطعنا بهذه المناظرات هنا وجعلنا بهذه المدينه سبب وقتل وجعلنا رحمنا الذين المدينه التي يجب ان نتبعها ونحن نتبعها ونحن نتبعها ونحن نتبعها ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا أيها الذين آمنوا فقوا الله وآمنوا برسوله يقتكم الرَّحْمَةِ من, من رحمته ويجعل لكم نورا كنسون به ويغفر لكم والله رسول رحيم بأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدمون على شيء من طب الله وأن الفضل لله مؤتين من يشاء والله من